وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يكيكي ترلا مرفوعات باب المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله لسيدنا ابن فعل وكسكش عبارته النائب فعل هنا ناو علمي نحو ابن ما عليك رحمه الله وعبارتيش مختصره أو يشبهش ترى ابراهيم نائب فعل فوت النائب فاعل يعني هم احكام فاعليش أبات أحكام كاني فاعليش أبات نائب فاعل يكي كتل مرفوع نائب فاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة هو الاسم المرفوع المرفوع جاري كتير بنوسا الصريح او المؤول امش اكل صريح به واكلتشيش به مؤوليش به والصريح او المؤول المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وقو ضرب زيد ضرب زيد سيدك زيد هو المضروب لكن من ضربه لم يذكر لم يذكر معه فاعله وأقيمه مقامه يعني نائب فاعل لجات فاعل دانلاوة حكامكاني قريت شون فاعل مرفوع به مرفوع دبي بعد أن كان منصوبا شون كاقر جمله بينين مثلا مثلا قبلين ضرب زيد عمرا <تصفيق> عمر منصوبة ضرب زيد عمرا ولكن فعي لك زيد لابين ضرب عمر ولكن فعي منصوب من لا او أو كتابياتي مرفوع فصار مرفوعا بعد ان كان منصوبا في أشترى ضرب زيد عمرا ضرب زيد مسند مسند إليه هذا كان لكلام ده مفعل به فضلية يعني زياديه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 But فعل reality لازم a definitive في is لو there may be autifulhood. Unless the clone بعد a كان is a بعد himself. كان is يعني to مفعول به فضله has بو united after tinha Since Unification. That has beenhed up after sua менО of a theft. So Antán Pearl فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل لا يفعل ناكري حذف كريم و تقديم اجناكري فيش اجناكري بسرشيا بسر فعلكيا و يجب تعنيث الفعل ان كان مؤنثا اجر لا يفعل مؤنث بو دبي فعلكي بوت ضربت هند ضربت هند و نمنا بلين ضرب زيد هند ضرب زيد هند فلان <بالنان> زيد لابن او كانت هر شنت اجل فيلكن ابي بلهين ضربت هند تاك بين بن نفعلك شنت بين نفعلك شيء اكن فعل توجيه وكان التحريك اكن ضربت هند ونحو إذا, اذا اذا زلزلت الارض ويجب ان لا يلحق الفعل علامه تثنيه او جمع ان كان مثنى او مجموعا شون أحكامه فعل من خير أبيه أحكامه لا يفعلش بوس شوية ضريب الزيداني ناعل ضريبة الزيداني شونكوا لا لفعلك ده خير ما لفعلك ده ضريبة الزيداني وضريبة زيدونة بوس شوية ويسمى أيضا النائب عن الفاعل في المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني ما يشرب أصله طالما قالوا تاء النائب عن الفاعل اشاره بو احكام مكاني بو يئ ان عن فاعل إشارة إلى احكام نائب الفاعل بو بو احكام فاعلات وهذه العباره لابن مالك وهي احسن امجى اشتر واقصر قلت لكل الله يجي نائب فاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول فعل فعل فعلنا فاعل المبني المفعول وهروها فيش يقول الفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله أمس يناويه يمانا أسماء فعله أقل مبني المجهول أقل فعله كماضي فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره أما لما بس الثلاثية فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر مع قبل آخره وإن كان مضارعا أقل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو ضرب زيد سيك ضرب وتضرب أولك يضم كداوى كدا ما قبل الآخر كسر كداوى زيد ويضرب لمضارع دا أولاك يكتضم ما قبل الآخر يكتفتح ويضرب زيد فان كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة بما اوله وثاني بلغ فعل الماضي كا بتاء دسيفيك دبو لكي لا حرفيك لفعلك ذاك حرفي زياديه به بويا فان كان الماضي مبدوءا بتاء زائده بلغ فعلت تاكا زائد, زائد نبو تاكا زائد نبو تاكا لكا للاثيك ابو هو جواز بتاء زائد باء نحو تعلم تعلم وتضرب وتضرب او شود تضرب او يا كم حرف فاء تاءين وثانيه حرف دوم يشبه دويدا بوشي لدفع الالتباس لسيد بن تعلم وتضرب لدفع الالتباس لدفع الالتباس مع بعض أوزان مع بعض أوزان المضارع المبني <تصفيق> للمعلوم أولا ما صرفيه صرفيها دعي لا علا لتصريفه أنا وإن كان مبدوءا بهمزة وصل أقرب همزة وصل في كلاه ضم أوله وثالثه نحو أن طلقة أن طو كم همزة وصلك سيمشي أكيد الضم أن طلقة واستخرجها واستخرجش أقرب الله علشى استو وإن كان الماضي معتل العيني بلام أقرب ماضيك عينك شيء مو علب وان كان الماضي معتل العين فلك كسر خائه فتصير عينه ياءا او كتفعك اتواني بكيتشي كيتى كسره بونمنا خي قالا قالش لا اصل ذا قوالا فعل قاوله بالام جبكيت مبني للمجهول لماوي معتل العين س لغتي درست قاوله ضربي معتل العين وأنثالي قوليش معتل العين سيئل وغيت يا درستا أتواني بلي قيل بكسر طعشان يا شنك أقر قفكت كده كسر ووكا بيبا يا شنك ووكا بيبا يا ما قبل مكسور بيقا قاعدت بصرفيا بيتا وتي بيتا قيل وبيع ولك إشمام الكسرة الضمت إشمام ويك أو كسريك هتا ضميت يقلقي وهو خلت الكسرة بشيء من صوت الضمة. هديك لا دنيجي ضم بدي بكسرة أو كرتاء بيتكي بيت إشمام. تجاتي يا أبو الصاف، يا أبو قيلة، يا أبو يا أبو الله عالم. <سرح> ولك إشمام الكسرة. الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة ولك ضم الفائ أشتواني بلي قولا يعني فاك كاليف فا ما بس فاو الفعل ولك ضم الفائ يعني فاو الفعل فتصير عينه واوا ساكنة نحو قولا وبوعا سلغيا قيل وبيعا وقول وبوعا وقيلا يا زلمة حسناً إذا من أما لغي قيلة <تصفيق> الكسر او لغة قريشة قيل وبيع لغة قريشة ومن جاورهم هو لغة فصحايا لقرآن دواها وقيل يا أرض وغيض الماء وننن. قيلة وغيظة لقرآن دانا سوليهود باو الشيواء هاتوا بكسد واللغي فصحى لغي قريش أما لغي إشمام قيلة وغيظة قبل قيلة بوشوا الشيواء أما لغي قيس يعني زورينا زورينا لقيس بني قيس وبني أسد باو الشيواء باو الشيواء كم لغيكم لم لغة أفصحتنا أماش لغية فصيح، أما قولا وبوعا كبيوت اللغي بني دبير لغي سيم قولا وبوعا لغي بني دبير وبني فقعس بني دبير وبني فقعس لغي أما نش، السيام سيم أما لا دواي لغي دوا لشويتو بني أسف والنائب عن الفاعل على قسمين نائب فاعلش جبشة ظاهر ومضمر فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن القرآن اسمك ظاهرة نائب فاعله ضرب مثل وقضي الأمر قتل الخراسون يعرف المجرمون سيكون فعلا كان يقول دا غراو ضربان لقضي بهنا بو, بو ماضي و قتلش هنا بو ماضي بلى يعرف بمضارعي هنا او فعلا كان دا غوريت و نايفا كان جسمك ظاهر والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم لكن يبنى الفعل للمفعول يعني ضربتك وضربتك ضربتوك خلاه فعل حلا مثال كان كفين من لمضمر فعل كان لجلد أبو جر رأبي بشي وينوب عن الفاعل واحد من أربعة يعني هنديك شدهن ابن بنائب فاعل كان لو انا توا شدهن ابن بنائب فاعل وينوب عن الفاعل يعني يكونون شي نواب فاعل يك الاول المفعول به مفعول به أبيت النائب فاعل او ابو باسماك المفعول به كما تقدم الثاني الظرف ظرف شبه النائب فاعل نحو جلس امامك جوليسه امامك كايسه امامك بابا نافع فعل لا اصل ذا شيء ماذا فعلك لك بابا جوليسه هرشن بيشتر بيرشد جلس زيد امامك جلس زيد امامك اجل اعراب امامك زمان جلس فعل زيد فاعل امامك ظرف ظرف في زمان عفوا ظرف في مكان كوابو صيمه رمضان او كاتا اماود صاما زيد رمضان بخشيو براميستاك كان فاعلك انا ما بجلس امامك وصيم رمضان او كاتا انظر فانا رمضان امامك ابن النائف فاعل الثالث الجار والمجرور الجار بو يا كاتي اخي جار ومجرور جار ومجرور او كاتا هاوسيك وراكش الجار رو الجارو الجار يعني الذي يجر او يتجرد المسافه جار ومجرور جار ومجرور الجار والمجرور نحو ولما سقط في ايديهم في ايديهم في ايديهم جار ومجرور بوبنا نائب فاعل شيء نائب فاعل سقطه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 مفعول به ذهب مثلا ظرف يذهب مفعول به ذهب جار ومجرور يذهب مفعول به ذهب مصدر يذهب كاميا اكيد نائب فاعل مفعول به بو اصل بو نائب فاعل مفعول به ترصد مفعول به هيا مصدر شتاء مفعول به هيا ظرف شتاء جار ومجرور شتاء لو انا كاميا نكيتها بعروزي لو لوانا مفعول به كبكرتي نائب فعل بقى وأنا تد بالظرف بهات شيء كم بوشي تنها مفعول به شاكا أجل لجل وأنا تراحت بنسل لي شبهه بالفاعل شو كم ينزيت اللفاعل أشن مفعول به زيات اللفاعل أشد يانظر مفعول به يان مصدر مفعول بهي بوشيو بلام لسر وشي غالبا ها هذا ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا كابو في غير الغالب درسته عند جاء درسته لسر غالبا بن سيجوز يجوز نحو ضرب زيدا فنصب ضرب زيدا فنصب يوم الجمعه يوم الجمعه وضرب زيد عن رفع وضرب زيد يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعة يوم, يوم اسلم لو dimethyl ذلك ضرب زيدا زيد ما نكر ذا شي نائب شي ما كده نائب يوم ولا سر يوم ضميت نكر دوه اجا ضمن ما نكر دوه بردر ناكم ضرب زيدا يوم الجمعه او كذا يوم الجمعه يا سنه فاعله طالما زيد يشبه خويه مفعوله كان وشن ما ضرب زيد او كذا لست اصلك غريبه زيد اوت الزيد مفعول به به في اشتد اسباب نائب فاعل يوم الجمعه يومه فتحيش فتحي نسر. يوم نسر يوما جمعتي او كذا بظرف ما و تواصل باش نفهموا كان الفعل متعديا لاثنين جعل احدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني نحو أعطي زيد درهما أقر فعلك, فعلك بمتعديب بدون مفعول به هبو أقر فعلك هذا او أو كاتا مفعول به يكم ابيب النائب فاعل ومفعول به دوم أكو مفعول به يكم ما مريلك الله عكريت كابو أعطي زيد درهما ألي أعطي فعلا زيد <تصفيق> <تصفيق> نائب فاعلة درهما مفعول به نار مفعول به ثاني يعني أول مفعول به طوح. باب المبتدع والخبر استا جوري سيم يا بشي سيم لا مرفوعات المبتدع هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية اسمك مرفوع العاري يعني الخالي يعني عامل لفظي لسرنبت مرفوع بلون عامل لفظيني سبون قال زيدون زيدون مرفوع وشي مرفوع كدبو قال كان الله سميعا الله مرفوع اسمي كان ياتي مرفوع كدبو كان هو عامل لفظي بون مررتو تاكا شيرفعي كدوا يعني بوا بفاعل مرره يا مره بزيد زيدين بشي مجرورا بكسرة بلان يعني محمد رسول الله بشي محمد بلش مرفوع عامل لفظيني او يكاب العاري عن العوام اللفظية يعني كعاملك لك اللفظينية وهر مرفوعي شا كابو عاملك لك هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع العاري عن العوام اللفظية وهو قسمان وهو قسمان مبتدأ دجرة ظاهر ومضمر أمش اسم الظاهر هيا واسم المضمر هي. فالمضمر انا واخواته التي تقدمت في فصل المضمر او انا عثمان ابن شي مبتدا والظاهر قسمان مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر اليرا هما ورديه بين متابعان لقلابكر الظاهر قسمان اسم الظاهر بيتا دوب الشوا اسم ظاهر أبيت دوب الشوا مبتدع له خبر يعني مبتديك خبري هبة ومبتديك شاء خبرينية بلام اسمه مرفوع يا <تصفيق> يا لجاتي خبر دانش استا زيد قائم زيد قائم زيد مبتدع قائم خبر أقائم اقائم الزيداني همزه كام هم زي استفهامه باشا قائم مبتدا استخبري خبري أم ام مبتدا لشويه نلاقي اقائم الزيداني يا خبر بالان است الزيدان اسمه كي مرفوعه بقائم مرفوع بوا بقائم مرفوع بوا شو قائم لا اصل دعوك فعل يعني وقوية قلت لابي شيء أ يقوم الزيدان أ يقوم الزيدان لبروا الزيدان فعل فعلشيا فعل أقائم قائم كيا كابو الزيدان اسم مرفوع بعلام شيء سد ما سد الخبر يعني شو خبرك خبركى برك الدواء في استمن بخبر نما بيهنين وثمان أقائم الزيدان قائم مبتدى مدام وکو فعل ایش لکه قائم فاعلی کی پیوسته که فاعلی کی شد جم نکش طاو به چون که اگر کسی وقتی ایک اقایمونی زیادن معنی که تواوی نه تواو مادام تواو پیز شما بخبر اسم مرفوع هن وکو اسم فاعل و مفعول او آنچی اکن شنی شنی خبره کد بفره کنوا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 أمس علي سد مسد الخبر ناعت يعني هم مجرد اسمه ش مرفوع نابتة سد مسد الخبر لجاتي خبرك دابنيشت مرجي أويا اللي بيشي وتشي بروات استفهام يانشي يان نفي نحو أقائم زيد حشكتي أحمد بيني أقائم زيد هم زيق رشتبو يان هل رشتبو يان نفي رشتبو أو كاتا او اسم فاعل يعني او اسم مفعول بخلص رفع لكيف أقا اقائم عندنا قورد زيد است قائم فعل لكيف هنا بالله يقوم زيد اعرابك يقوم زيد فعل وفاعل استنجهت ان زيد و زيد هنا فاعله جاري كتير يقوم بغرنوب اصلك يقول يا باشا اقائم زيد قائم بالله مبتدا إعرابي جملة تواب ينا تواب تواب همزك استفهام قائم مبتدأة. أو زيداب قائم دي أو في أكلمة قائم دي أليكي ففي جملكة. لبروي قائم هي يقوم أليكي فاعل سد, سد الخبر يعني شويني شويني شويني شويني شويني شويني. وما قائم الزيدان نفي ما وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران ايه عمران عمران مثنايه يعني دو عمر دو نران عمره ضل يا قايدين مشكله ما ده مثنى وهل مضروب العمران يا العمران لا من النسخيه من عمراني كده بقى. أو كاتا تماشاه مضروب ما, ما دام اسمي مضروب ما دام اسمي مفعوله فكوايه بلي يضرب هل يضرب العمران اقل بلين هل يضرب العمران شنو يا عمران نائب فعل, نائب فعل هل يضرب العمران عمران نائب فعل كوابون مضروب مبتدا العمران نائب فاعل سد مسد الخبر وما مضروب العمران ما كان ما ينافيه قاموا نفي بان استفهام بيت فاشل افرميه ولا يكون المبتدا نشره الا بمسوغ والمسوغات كثيره ليرى لسلمس عليه قساكه اصل لا مبتدا ابين نشرن بيت اصل لا مبتدا ابين نشرن بيت ممكن مبتدا قسيل ساذكرها الله ربنا محمد رسول الله بويا بمبتدا خبر اوتلى مبتدا خبر تنك مبتدا قسيل سلاكي لفيش حق سكره الله بشر شي الله شي ربنا محمد شي رسول الله بوياك خبر لسلادري اي اغرشتيك نزان راو بيت خبير لسال نعم نا خبه بمعرفة به أصلا مبتدأ بمعرفة به ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ إلا ما قرشتك هابي يعني مسوغ مجيز يعني إجازيك هابي أو أنا شك إجازة أدا مبتدأ نكرة بن من چنشتك منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام چي برون نبي <تصفيق> شواء؟ نفيان استفهامرا لا في شوا نفيان استماع رجل قائم وهل رجل جالس اسا اجل هل نبويا نعم قلت لا رجل جالس زيد جالس ابيت بس رجل جالس نابت نشرا يعني نائب مبتدا نشرا فلام اجل نفي يعني استفهام كوت يشي او كتا قيديه وقوله تعالى ا اله مع الله ذلك اله ام ذاك وتستفيئ مبتدا مع الله خبر <تصفيق> ومنها ان تكون موصوفه اگر نكيرك موصوف بيت وصف كرابي قيديه ولا عبد مؤمن <تصفيق> است عبد خير نابت بالامن مدم نشره وصف كراوه اوامت بحوك حكم معرفه ال ومنها ان تكون مضافه اجر اضافه بخمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات للاضافه ومنها ان ان تكون ان خبر ظرفا جارا ومجرورا مقدمين على النشره نحو اجر خبر كتيبا اقر خبرها ظرف بن يعني يعني ظرف بني جار ومجرور في فيش كوتبن او عندك رجل وفي الدار امراه ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد سلدينا مزيد ظرف وعلى ابصارهم غشاوة سر غشاوة مزيد مبتدا امرأة مبتداه رجل مبتداه بلان تشي فيش كوتوا شبه جملة فيش كوتوا ظرف كان فيش كوتون ين جار ومجرور فيش كوتوا وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من ان والفعل جاري واش هي مبتداه غير صريحه شن لا فاعلة شن لا فاعلة وثمان اكره فاعل ونائب اسم صريح بن اشكرين مؤول بن لمبتداء شجاري وهي مبتداء كان مؤول صريحني وأن تصوم خير لكم أن تصوم أن حرف نصب مصدرة تصوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة دويق أود تكتاك إعرابيك علي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بوشوا تقديره صيامكم خير لكم يا صومكم خير لكم اي صومكم خير لكم فابو يستا بيني من مبتدئك شاتوى اسمك صريحي شنيه مؤوله يعني ان لقل فعلا كذا انجبوا نتمزر باش لست